طول الايام يعني <تصفيق> الاغنيه روحك الدورتين يعني انا اي ساعه يا اضان يمكن يوم غيثي يوم تثكم المؤمنين تثكم المؤمنين تحرير غض يوم المؤمنين المنافقين كان سئ اول السعمان عن شور واحد هل دي عن شور واحد وحديثي عائد طلب خصوصيتي وارته ايه ومغشين على كل حال انتان وحالولا اننا ينصعوا كي اناي سبعون قرومي اكيكالاتك على كل حال اناي نفاخ وحاس يعني وقرأس وعدي جهران اهان يعني شهادة الامين والمعدين مجري الا كميزيكا دريبتين على كل حال ولأواسي دوا بقرسي دوا منع الزكاة سيشيالي سيحني نبيه بعد ويسي وحيقو كعين ويعني إني زكاة ديري بتان انها يعني قال مضوت الله غليم حديث كان السودانا وحاسه غرمي صلاة حاسه غرمي لي اي وحاسه غرمي لي اي يعني غاعد أشكرا عايو قران كغفظه في حتيم واتل باتات صح هي وجب كده عام هذا على كل مكلف معايا الولاد نفتادي اعوانا واصد الله غير كده مايا تفات اموالكم خمسهكم معانا شنطه صلوات بيقولوا شاركونا والله انت سيدنا معناها انت هو. مالك يا أدنبيسي حكي مكازين ويجوهي ضيبة نحال أيتهت ونفتي وقفر حسن حال أيتهبها زكاة أنفسكم نفتي زكاة بحيث يا نفتي نحال أيتهت وقفر حسن ضيبة نحال أيته زكاة ضيبة واحد عن نفتي إلهي ريسة محايا المالك إلهي ريسة إلهي سيسير ويأخذ من أمواله مالك وديك خار صدقة تظهرهم باية وتزكيهم ويتباية بها جتالة يعني بحين تادي مالك إدهي ريسة مفتع إدهي ريسة إدهي ما ضيب واي وحكا لم أقبل إلا ضيب ما عانيه إدهي ضيب واي وحن ضيبن إدهي إدهي أم أقبله غير هدن زكاة ظاهري دي, دي كانت يعني يعني انتهى انبيضا خصائص تادي وحاكمت اها انبيضا خصائص تادي وحاكمت اها ذكركم من محايل الظهر وعيد وعيد هدفا محايل ايه انبيضا يعني وحاقه اسقوقه وبنيانه تسوقاره ووصحه وكاله ريهين محايل اسم السي الهي السي محايل الهي غير كيث ملكه ام حديث كان من المدى لحجكم الشيخين رضايا بان محايا المركاسين مالفردينين محباسين وأدعوه وأدعوه ذا وأبيع أمركم أمرتي كأصاحبهاي معنى ولي أموركم على وذا أدعو الله وأدعو الرسول آي دي معنى هذا وقول الأمر منكم منكم قول الأمر أمر كفوة ومنكم عندك أنا ما ها تاجرين تايفازقين تايفظالمين تلعو مضاء عنا الناس لذا أمركم أمركيك وأساعد بأهاي كيك وأمركم أساعد بأهاي وعادي لك إلهي لك عرصهاي وضعو مضاء حمك إلهي لك عرصين وكبيريهاي وكبيريهاي منك أو أمركي وغني أهالي أطيعا سعيد تريوهاي امرئ الذين كانوا أولاش مقابلة على الوداع تدخلوا كشانه اذ سجنا تربط ربجي جمبي شدشان تقولوا ها ادنا صبنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بتقولوا ها لا تعب صدا لا تعب صدا وصلوا حبيب في حميالكين حريرية تقول الله إليك عبصد معناه وحيسمي حرمك قير هذا وحي واجب أصليه لنا يعني أقومة وحي في أصلي وجمي لقل إما هذا تقول معناه دواء وصلوا حريرية أرحمكم رحيمتي حريرية رحمتي يا حمكي يا حريرية يا هاي حريرية انا حبيبي يا اولاد جيتوا على ولاه وكمفلا قول كيف فيك على كل حال يعني حديث كان رحمك حبيبي سنسوسو كتابه والسنه واثوب جربستان امان توزي قرانك يا حديث واثوميدين شاهد تحايا أن يكون كافية حقا يدينا سأبقى هاي شاهد شهود شاهد المضيسة وأقول كافية قد عيادة قول كيسي إلهي مركز يعني سبحانه وتعالى اسم كيسي أصل حبيب إليه معاسر إلهي قول كيسي تعالى شأنه الله إلهي تعالى الذي ربيه اوطى سالونا به ورحمه لك عرصلا بالارحام والحديديه هاي مغيث الارحام تس الحريري على النتيدي سيدي مغيث مكاوينا ودوكا سيل الى لا تعبدوا تنادوا واش شنو صبب ولد على كل حال بركه رحمت حبيسي واجب وايه 29 حرام وايه بالملا الكبائر كم انتهيت تحمكي لحبي وحكمتها لثال متون في خرابها هاي اخلني وشو حول بقوله انظروا تعاونوا على البر والتقوى تخالمي حديث بالرئيه تغواتك الميهيني معاكلاتك الميساء وحي يعني او حمام او حديثك قعايا كالريوة وحي الصمانانة فارق وحي او فائدك الى الهيه قسمه دوايا جمعة دماعة دوايا جمعة دوايا قرابة دادي حديث بالرئيه جمعة دوادي من البرئيه كم التهي محايا الي هذو جماعة هذو جوجد اهلك الي ولدكو محايا الي وعا على البر عيسو غليسا والتقوى سيلة الرحم وحك لي وحصي سبدا خجراء بس حري يا خجراء لا عبر سقال بيا خجراء علمي الي سبراك والخجراء رحمك حريري الي الي مارك هدي ورائك هذي هريبك هذي هديدك قوستي وحيك هالبغول خالهاي اووويني تقوض الهي وايه برق وايه ايه محاكا لكوكال ميسا اعبت اعبت اعبت فين ابوكال ميس بخازي <تصفيق> معانا <رب> الله ايه <تصفيق> الله عندما حايا اليه اكتش اومي عرش باي كلبكي وحيتي الربيو ادانكم من احيتي وعدي امكاسي اليه وعسري حديث لايه مؤجرشيه ما وعد عادي مععيه ان انت رحيمك اهي ما وعدك بضيعيه هاي يا ربي مقوفن تعدي حتى وحده ربي عادكم اهي عاد مقوفن يعني لان هو لكي كو حريري أنا حريري هاي إلهي أبالغاري نكي يقولوني ناس قولوا نكي حريري ناس حريري نكي إلهي يقولوني بحاوي يالا فقب يقولون بجي قولي معاك ويالا اتقوا الله الحمد لله ومعرفه صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وصلم بعلمنا بما جهلنا ذكرنا بما نصينا بفضلك يا لطيف أن ولا تعافر واعن يا كريم طوبنا هاي الله وسلامه عليه وسلم اتقوا الله إلهك عب سبا فإن وخيانة بضن وخيانة بضن عندنا أنه معشر المسلمين هذا ما هي وخيانة بضن وحواي من طلب العمل منك ماذا حنيما الجدي هاي معنا العمل منك شقة الجدي هاي وشقة ضلبة معنا ولاية منك جرسدة ماذا حنيما جرسدة منكاسة أمل أنه وخيانة بضن يعني بأس الله اتقوا الله إلهي كعب صدقه إلهي كعب يعني وحقه مناصبته ومضح نمضأه شفضاء ومنح ذا مضح نمضأه فيغس كاري انبهاء الترتيب هذا هو هنقل الترتيب كألي راضاء معنى يكون إلهي كعب صدقه وحيا وحا وزير نمو يعني المرئيسي تريطور نيمو و طواب كل قدر لو هنقلتاو كأراضة محايا المناسب عليه المناسب عليه رأيها ومن سبعه وولايةه طلو في المرئيس لو هنقلتاو كأراضة حديثها صحة الله محايا لفن أخوانكم البضان. البضان عندنا معشان المسلمين هذا مهي وحما وخيانا بني وحواي من طلب العمل نكا عمل جريه نكا شقة جريه معنا او جريه. سياق الحديث الرعا عمل شقة كستم ايه؟ مع نكا او مغعيسي ولاية ضلبايا والله والله كان ولية ضلبان وخيانا وليس كذلك المباكد الباية نوخيان البضن هنا هو الجير نخده ماذا في عينه نخده بري المنستر نخده شغبابين خبطه وحياه وعاس شغيالك وعوين وما نحن ماذا أدودك الله وطلعها من الكاسي كاسا عنا يوموخيان البضن وأهل نهين أهلنا نهين أسوأهلنا نهين أوعاس رواينا تلعس وخبطه فادمووو بليس اشكرو ودك يسمع الكرو خرج الى مدوري الكرو هل امها ما هايلاي غدير بجرس صدو طلو ودت الفاليو مدحني مدة اصولنا غوا وعياوها عيك مد على مارتيزي وخكست دينيا دنيا بك اهل وي أهلات فيها يعني أهلات في ومغضي وحا أولو أحينا سجرين وساء أهلو أحينا سجرين حادي بأيكو عينوه حاديكو عينوه ويكو عينوه إنا قصية للغاس أسخبطه مدعوينه أسناغو وزير أسناغو وأسناغو الغاضي أسناغو إيكو عينوه الجون أو خبطه أو مسلم كالبئيو أو مسلم كقرقالو والطلي هذه جورين وقويك بيسلك عينوري وقعينوري وقويك بيسلك لكن انا طلبنا الزواج عالي الى اي قران كيس واه ولايه امانه واه ان عرم الامانه بعيد ايدي امانه ضمن لكني الا السماوات والارض ايه اه تو الجبال واديدي واشفقنا منها وكعرض صدئ امانه وولاء ام بامانه وولاء امانه واحنا جدها كي خاينه ها كي خن بارصدي اغاتي انه كانوا هو هذا ظلم بضمن هذا هذا داس امناسب مين كلا هاي الا من خاين الدريه امام مالكي امامي محتاوي يريد عندي توفتي زي عيل وحذير مهاجري وحسد وحس امامنا اللهم ماشينا قيسه شفاع عين اخي ومس ولائي نخيسه رمضان الامان ولاي, ولاي امان وامانا واحلى اوردا نخائنك اوك يا نسات امس وشفاعنا حبيب عاشر قال رواه ابي حبيب قاعد هين اورالك اهل امام حديث لي هاي انا امام انا غنى إلا وحان اني كانت اني راليه معنا هذه اماجر ان شاء الله اكلب وحلوه وحلوه وقورده وحواه وقوه هايو نخاين اه نخاين اه كلب خيانه تسعطاه هديد بلون كالوفيريو وحواه خيانه ايو نفاق حلوه الهدس نفاق اي خيانه حتي بلن لوفيري بلن كهان لوفيري و أهدي, أمان و أهدي لو و و و و أمانه و النفاق عليه أهدي دين كهلوفيري وأسلح قلايا خيانه وعنهيت وحوايا مركة حق لخلافه و إليه لخلافه بلن برج وخلافه خيانه نقيت كهذا محاواي أمانه خيانه معنا سيفه و سيبتي قبله صيف تسن خيانتي لفشده يعيك سونا قطي خانته رجلاء وهدي الهراء مجازة بغناء كجراء لما دلوها خيانين معناه سعدة سواه وعي وإذا انتي أحرقي أولو للمهاية خيانتي معناه هدي حرقي أسقو الله انت آه وحيالك الأسكه اللي هو قول استقيمه كلي خيانة أبي مصنع أشعري مصنف تحديث شاو حسن وحوايح حسن وحيح وحسن حديث حسن وحيح كون لويسان الله عمل جريس لكي كورده خائن لي مخها وحكا لما مخها أخوانكم كني بعض معشان المسلمين عندنا أكتاين م -م. ترمين تم عشاء الجماعة ولينك يجري الله عليه وسلم صوبنا سلوات الله وسلامه عليه وحاسبه اتنه البولة اتنه اسكتورة انا نسو قابت اسكتورة او اسكتورة او محايني فانا اول ما شيغ اول عملك اولسك حساء ما يحاسب به العبد فانما يحاسب به العبد ادونك قال له حسابك مايكه ووره وحوايا نساك في القبر يفر قبري سي في البال اه فانما يحاسب به العبد يوم القيامه في القبر قبر قال له حسابك مايكه ادونك وحوايا خذ اتقل بولا كاذا اسكالورا اسكالالا لأنه يصبح قاقا تمركين كاذا يصبح فانين كاذا يعني اسكالورا محايا لفعنه اول ما شيء عمل كال يحاصب له حساوة به عمل كاسي العبد الضنق له حساوة في الغبر قبل فيه له حساوة كاذا كاذا كاذا كاذا دي ديال كلامه وحال سميتها اهي المسائي يعني وحده حساوه يقول ويتها عمر في قبره اللي فيه هاي توفيت على حساب تم تاسيسها ويدها مريسي وحال ويدها انها تغول فشي او فشي لاويل حيناي صلاح دي, دي هذه خار تام ايهاين صلاح دادي ما انسى حيزه يعني هذه قصور قاقات و هذه قاقاتها بقول توسيسو فضو بسيشة ذاهدي او اشتعوري ذكار ذا لفضي باستو وحيكي برساء صلاة ذا لفضي باستو صلاة نمحاها هيد اعماشة لما انت هيد تقو فضي باستو يعني تاقرات اول ما يسألو عنه وحبط الله اول ويدها ايه دواي ليه اي. اول ما يحاسب تاس ما يحاسب عملك اول الحساب تما بين عملك العبد او دونك وقله القبر تيلواي تمن جهاز اسكت اسكتيا مولو ودي محاكاد سير دوريسي كول جاريسي هوين واه هو ادو يعني استبرحت على مصوبهاو اركيسه ولا الجلا قري على قال ذي فرقا لكم ايجا جاريسا القيام اولا ولو العساب تماما ام ولو الضغالا اما عسابة الوؤدكيها ولو فقد عريبا نبيه انك عسابة الوؤدكيه والعذاب وحا اسأل فيها يميسبرها يا عديث اول ما يحاصب بالعبد الصلاة يوم القيامة هو يوم القيامة. تلغبه وهي قيامه مالمك هذي وحلوه الحساب تمامي وقعه رايو يعني وحواه يعني سلاته وحديثه اسنا مهمي وحيالك مقدمات الآخرة وقعه رايو يعني خلوه الآخرة فقعه بمحاوه أول منزم من هذه الآخرة معهاته قبريه كوه امي كنو وقليو تاسع الويدها بكاتها بعدها دان سلاته ولو فيدي شروط ديدي أركان تيدي انت انا عوصتي في دوري حديثه وحسؤالها هي محاوة قبره وكسؤالها الملكين كأحايا وحقا بتكاليف وحن اعتغاد عن أهل إيه كما يهي دهايان موكر إما كير اعتغاد ليسوا أحايا عما المحاسب بابا قولوا سوحساواي وقالدان مسؤورين مسكسوئلالين وخصوه فضيسة وحيري سلاة عضافة فضيسة وملاك يالك الله وايه ملاك يالك الله وايه على كل حق هل السنة والجماعة وكل ما ينمان طبي سؤال القبر انه لا يوميه ايمانه بسؤال القبر واجب سؤال القبر لا القبر الوحس قويته اولا لما يواجب وايه هذا يبقيه سين واجب وايه هيات بدن او دليله احاديث بدن او متواتره مع ان هي متواتره يا او الكسي يعني كاذبه او كدورن انك باير تاعك بالتهي كبير انت بينك كبيره يا سيها على قصي محال وعيد كان محال ايدي هاديلو كدورن سلاده بريدهك لازمه اسكو ضروري ديي اي غاغارزكو كايغيت اي جاتو اني حرام <تكلم> تهي بلا حاجه اني كف اي غاغارتو هذه يدي جرونتي او قاسم اسك اني مسي غوني واي راكي قصد ياسو غغار سجي ووكادهسا في طريقه انتداله فدي ابو كاري في مدرسة ما في ان اسكالور محل سكادوره استبراء استبراء وجوب اني هنا حديد كا ولا سبسيش رضا عديث أماليا هايو حدي يعني او كاذي كسو مخيشو كذلك إماهيسو كسو إناس فاليو هو مغعيسي خستيسي مغعي إمايشا يعني دبرك انتو لحيو كعند صلاح وحكام تاليكتي أسو مريو إلا رأي الله شو بقارن إلا يذكر كي بالترتيب أصول بخي أسو قد يروح اسكاته الى قدري ان ترى طلاب اصحاب افتو في صعوبه انكسه الشمله على حسب يعني كيف صوبه هايو تمزق له الهيمت يعني اول سؤالا ينتسد العماد ام الله هيك تصير بط مخايل قدر وا قدره والله وغرا وحف كل حال شيء يقدم يدي و وين فتريد يدي وعوي فتحسبونه مهينا او مليسي محفظه فهو عند الله عظيم نفسه قلع انت واي معايه لي وحال انكسدا كالي من يستحي كالي من نجاس اي تعال انكسي انت واي وحالسو حساوه وصي واي اول ما يحاسبه معايه لي قبل قلوه ويدها وقلوه ويدها, وصوح ويدها. وير التوحيد حق ويد هاي ماي كلا في ويد هايان توحيد لحق ويد هاي اعتقادات كن من ربك من نبيك ما يعني تاس وحوان منخر لك وكاليان وحيك دبه مالكراك ويمه ها كاذي يكون حسابتما وحياها بدل كليت اسوغشد ادواب ويمه ها محيلي من منكه اخرى منكو هرويو او ندغو قبره سلوات الله عليه وسلم عليه وسلم اتقوا <تصفيق> اتقوا الحجرة الحجرة لا يحكى نور اتقوا الحجرة لا يحكى نور صدق لا يحيي الحرام وحرام كأها كنور صدق في البنيان باستفيل ونور صدق مجوب بوايا محايلة انه ألحظ حرامك الخراب بوايا خرابك سي بوايا أصل كيسي بوايا معناه الله الله أعساسك حلوكي سايو خرابك أعساسك الغولي سايو وهراي قصيه بوايا حتى ما أجدنا النبي عليه السلام علي السلام علي السلام دوحه عرام استعمال كيسي ام بانانين هم حلال كعني هم ملكي أجل الجاري حقيته ونورسطة عارئ يعني ارغشده ونورسطة ارغشيس كالورسطة هذا سديسي كالورسطة استعمال كيسي كالورسطة Maha yelüfi innu hu Lista, eh, jaanid aga haas o haram ka O lista lege liio, lista le Baba ei taan asas keit huwae Kharabki asas keit huwae Maha yelü Kharabuddin a kujerai Minikas ها حرام امنك اللي گليي او دخيل دربك اللي گليي او ولسي حتى وخالاك ركتي وخلال يعني برتي او لا سو فحص دخا النبي الشيغي وحضت قال لنا كون منك هذه كنتي فاسس الخراب وايه حدي بني كذلك كدرتب ورستت أساس الخراب ووائي بلوكيت حراما حدي كدرتب أساس الخراب ووائي معناها نانا يقلع يعني برتي حرام كهيد مصمارك حرام كهيد حلقي حرام كهيد صفيت حرام كهيد يعني مطنالي حرام كهيد حد والو جهزنا انو قال اما انتاني والو خسنية على طوبك كنو عدي عد اسقجر على الرب ريو يعني وحده اسق لا فاما عد عد اسقجر تقتل وهي حرامه اتكصور خاجه ادي دراي لا فركاسي بير حرام كاي امينيك لوكانسها شخالي بيها رورا يلا نفتي سال دعاه تلهو ورا لي ادكين اسكو كي كده حرام لهواي شخالها وبنير نفتيسي وحا حقيسي هدي للصياو اسني حرام لهواي او الخيانو اولو كل وثقلايا الخراب ويعي عاصم لسه كل بيت خراب الدي والدنيا اكونه اساسك سوا بارك لها اس انت هو نحاي لي حجر الحرام معناها ميل للجديو وحلمتها قوري حرامك هاي بر في حرامك هاي انت كل نور لي حرامك هيك بيه حلامك لسو انت كله قول انت لو غياسه وحالمئ شخار هذه ان ظلمت وحان يق حافظه عتيسه وباهيه وحافظه حقسيسه وكان ودش كازا جميده حي على كل حال وهاه قرال حديث ليهو من استعمل الضعف في البناء لم يتم بنائه منك الضعيف اذا طور يرض وبهان واستع ماشي لكن حقود السي وحقود اهين وستار اللي ما تجليسه تمنا حقي السي هي وعسيسه سيد صراب وصابدان اسم مضاف يعني نتعك اليسه ما وينلو ما يالي ويعي صوب يحيى لاسي ها صط الخراب وهي انتو ادكم قدام ماي والمال ضمانتي والوقاتي وعسل طقاي منك اديلا قالوا اخرى حديث ويايسا مكيباسر وخليف سديري على لبكتي ورفانا والسو اروري ملدي لغس حداه ولا على ودل لو سوفكر صدق أمينكي لقشتي وعلى <تصفيق> <تصفيق> قشتي وحيالكو خراح أو بلقي سشوب سكرين علشان أولو صعدعي كويير كويير كويير كويير كويير وصعروريها معلق سيها تمان شرين بواتن شرين بوغل شرين مليون أولوكي بحجرية بوغل كنه بيبها أي أولوكي تحدروا مكيش أوجروا إسكبحي هدي هدأوا لوانين أو لوانين حيالة بضنا ملافوين بس بس بلاية وحلو وجراء انتق حلالته ليسا وقد عمت البلوى بلايين وحامبتين هاي مركبة على كل هذا تدالك إليه وفوقي هاي تدال حلال سافي جرسك وحال باللغة إسكالور باللغة دي تو يا سوبي هايين هاد كلمي عن كلمي وهينا محيالي وحيث سوء العام في جيغنوب هاي عربيت النفاق وريبه يا رسولتاء انددعوا درب الله هكي ايوي هاي قراسة يا وضان هكي ايوي هاي ايه كواسي الهي تعاونوا على الاسم العذواني هدى اللي امسى لهين هدى اللي بصوخات وعس اركائنا وعيه او صوخات اللي واحسنو هاي ماركوالو ببني هاي بكفوضيس هاي اللي هاي محليشيشي هاي اكوان هاي عني هاي واختر هدى حلال اتكا لقدتو وعيه اللي هاي كاديق الرسول اقريها انت يا اخي حرام من اقريت شيء وانا قلت شيء لا كهديه حران الماضي اتكتب الترايد كلي وعلى شي شيء يعني محاسيه يوحنا بيض وقصي وخطط وخطط صلوات الله وسلامه عليه واسري <تصفيق>